من الله الرحمن الرحيم وأفضل التحية والسلام على نبينا وآله الطاهرين الأبرار الميامين المظلومين المطهدين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين السلام عليك يا مولانا يا ابن مولانا يا يا اضع عبدنا وعلى الارواح حلتي يا حلت بفنائك يا ليتنا نكون معكم فوزا هو الله فوزا يا ايها العظيم واشد مما ناب بكل مكون من قال قلب محمد محزون فحران كتيم ضد ضلالة بعده للحشر لا يأتي عليه سكون عقداء يترب بيعة قضيت بها فذيت بها ايلي الشرك منهم او بعد ذاك ايها الضيوف لهم بره رقيم في كربلا صدر وضرج بالدماء جبينو لو لولا اواثق وطجنيين في فاطمهين لما يا يا لما عودي لحن في كربلاء يا هين وبكسر ذاك الظن حي يا ربت اظمعا يا في الطيحه سر الاله واه مصاياه هو وكذا علي قوده بنجاده وله علي بالوثاق قرين وكما والفاظم رنتوها او او من خلفه اي يا ويلي بن خلف العلي هي لرني اي حاله كانت بنات رسول الله رنت بنات رسول الله كيف كانت والله لما والله لما حدا يا نبيتنا هادي بهناك يا حادي لوين بنا تريد قاعد طعف جوج والله أنا اخاف الطريق يجر بحيره يد والثاوب في عذينا الحاديه لما نسمع وثاور غرا وكلمه اتحوت ببعضه والله ويل بيل عاني ولما منه ويه لما انت اول حاجه العشيل راد يروح حي اخذ ساعات الوداع بين لا حب ولا هوا والله لما انت نول عشر طشا على سوم المقاسيال وكل من لواليه ويهت عم سكينة توجعت نحو عم العباس الليلة نحو علي الأكبر رمل نحو القاسم وهكذا كل امرأة عند مفقودها وهكذا كل امرأة عند عزيزها حال الزينب زاين يا يا ابن اليمه ايها استدان يا حي والله وصلت يمن نحا ورسمت وعلي حنين اللي بحن يا أخو يا يردون ننسى بعد أهل ونخليه